سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء سبحان من سخر الفلك لتجري الفلك فيه بأمره سبحان من سخر الفلك لتجري في البحر بأمره سبحان من سخر الأنهار سبحان من سخر الليل والنهار سبحان من سخر الشمس والقمر دائبين سبحان من أنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة سبحان من واجعل الأرض قرارا واجعل خلالها أنهارا واجعل لها رواسي واجعل بين البحرين حاجزا سبحان من يجيب المضطر إذا دعاه سبحان من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحان من يرسل الرياح بشرا يبدأ الخلق ثم يعيده سبحان من يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحان من له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل لشيء عليم سبحان من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الحمد لله الذي أطعم الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا سبحانك ربنا لا إله إلا أنت لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفر يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نسألك أن تشوي خلقنا بالنار يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى ويا منتهى كل شكوى ويا من على العرش استوى ويا من خلق الأرض والسماوات العلا يا أمان الخائفين ويا مغيث الملهوفين ويا مجيب دعوة المضطرين يا قريب ممن دعا يا حليم على من عصى أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذين توجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا ولكن ولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك فعد علينا بفضلك وإحسانك فعد علينا بفضلك وإحسانك إنك أنت التواب الرحيم اللهم وأعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار اللهم وجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم تقبل منا الصيام والقيم وتجاوز ما تخرق من المعاصي والآثام اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا من المردودين الخاسرين اللهم واجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى الشياطين اللهم اكفنا شر أنفسنا ونعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداك عدا الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل سمكان اللهم انصر كتاب اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به نبيك اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ناصر المؤمنين يوم بدر وهم قلة وناصر المجاهدين يوم الأحزاب وقلت قد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بالنصر والتمكين لإخواننا في كل مكان اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة اللهم إنا نعوذ بك من البلا اللهم إن نعوذ بك من الأمراض والأوبئة اللهم إن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وأزل عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن يا رب العالمين يا ذا الجلال وال اللهم واصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات وبالصحابيات مقتديات اللهم واجعلهن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات اللهم وارزقهن الحشمة والعفاة اللهم وقفهم شر ما يكاد لهم من كيد الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين اللهم وألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم وألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم وفق إمام بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعل به دينك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياء نسألك أن تجود علينا بجودك وأنت عمنا بفضلك وكرمك وإحسانك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين